يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الجنابة إذن فإن اليوم في شأن من أننا نفتتح بابا جديدا من أبواب دراستنا لهذا الكتاب كتاب عمدة الأحكام وهو الكتاب الذي كان أبدا مقصدا أهل العلم شرحا ودراسة وما أجمل أن يكون السند متصلا وما أجمل أن تسير في ركاب هؤلاء لا تخرج عن سيرتهم وطريقهم متمسكا بغرسهم وأنت تقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع فيقول إمامنا رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الجنابتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسبت ثم جئت فقال إذا كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا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 فذهبت فاغتسلت ثم شئت فقال أين كنت يا أباه غيرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس الحديث قلت قوله باب الجنابة وأصل الجنابة لغة من فعالة يعني البعد يقال جنابة فعالة وهي البعد فهذا هو الأصل اللغوي ومنه قوله تعالى فاجتنبوه يعني فابتعدوا عنها خمر والميسر بعدا بحيث تكون في جانب وهي في جانب قلت وسمي الجنابة لبعد المني عن محل الوجود سمي الجنابة لبعد المحل المني عن محل الوجود عن محل الوجود وقيل سمي جناب من المخالطة مخالطة الرجل أهله فيقال جنبا لمن خالط أهله وهذا من باب استعمال الألفاظ الضاب فنبز الجناب في قول بعضهم من ألفاظ الضاب يعني من ألفاظ الضاب يطلق على المخالطة والمجانب والمخالفة يعني والبعد فهناك ألفاظ في لغة العرب اسمع ودا عنك هذا يا رجل كن معي بعقلك فهذا من ألفاظ الضاب في لغة العرب ما هي الفضل الضاد هو اطلاق الكلمة للمعنى وضده كما يطلق الظن على اليقين حين وكما نحن نقول العافية فلان بعافية يعني مريض ونقول فلان هذا ربنا اعطال عافية يعني ماذا قوي سليم فاصبحت كلمة العافية تطلق على على المعنى وضده على القوة والضعف كقول العرب سليم للرجل الذي يخ فقيل جنابا لمخالطة الرجل أهلا أو قيل جنابا كأنه في جانب من الطهارة أو قيل لمجانبته لمجانبته العبادات الشرعية كالصلاة كالصلاة وغيرها إذا عرفنا أصل إطلاق كلمة الجنابة في اللغة يعني البعد إما لخروج المني بعد المني عن محله أو إما أن تكون من ألفاظ الأضاد فتكون الجنابة هنا ليس بمعنى البعد وإنما بمعنى المخالطة والمقاربة مقاربة رجل أهله او اما الجنابة بمعنى لانه في جانب من الطهارة او لانه بالجنابة متجنب لماذا للعبادات الشرعية كالصلاة ونحوية اما الجنابة اصطلاحا فهي خروج المني على قول بعضهم وقيده بعضهم بان يكون بشهوة يعني حال اليقظة لأن من نزل أو أنزل المني ببرد أو مرض لا يكون جنبا بمعنى لا تجب عليه ماذا طهارة الاغتسال ما الدليل؟ قول عليه الصلاة والسلام إذا حزفت الماء فاغتسف والحسف لغة هو الرمي والرمي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشهوة والرمي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشهوة هذا معنى الحزف وقوله إذا حزفت الماء إذا هنا ماذا؟ شرطية صحيح؟ ومعلوم أن جواب الشرط ينعدم بالعدام ماذا؟ فعل الشرط كما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه طب ما جاء كذلك؟ باست مكلفا بإيصال الإكرام إليه في مكانه صحيح؟ لأن الإكرام زيد هنا وهو جواب الشرط مبني على فعل الشرط وهو مجيء زيد فكذلك جواب الشرط وهو الاغتسال مبني على فعل الشرط وهو ماذا؟ الحسف وهذا يقوه أصل شرعيه من أن الأصل الطهارة وعدم الجنابة فضلا عن رفع الحرج عن من عن المريض والمعذور لأن من أنزل المنية ببرد أو مرض فإنه معذور لعموم عزر المريض شرع وقد جاء شرع بالتخفيفات عن من عن المريض صحيح ولا لا ما لكم تنظرون هكذا تدور أعينكم كأنكم لا تفهمون ما أجابني أحد كأني في جانب وأنتم في جانب هل هذا من شرط دراسة باب الجنابة والجنابة تطلق على المخالطة أيضا فخالطوني فهما وخالطوني علما فإذن أول فائدة معنا في الدرس عرفنا المعنى اللغوي للجنابة يأتي لأربعة لمعاني منها معنى الأبضاء وعرفنا المعنى الاستلاحي أن الجنابة هو إيه؟ انزال مني واضح ومن أهل العلم من قيده بأنه يكون بماذا بشاهوة فإذا نزل لغير الشاهوة في اليقظة أقصد فإنه ماذا لا يوجب غسلة لقوله إذا حزفت الماء فارتسل واستفدنا قاعدة ها هنا وهي قاعدة الشرط والمشروط أن إذا شرطية يمتنع جواب الشرط فيها لامتناع فعل الإيه؟ هذا كلام صعب طيب قال باب الجنابتي طيب قلت فائدة ورواية مسلم للحديث فيها انقطاع كما أفاده الماذري كما أفاده الماذري في رواية مسلم من إسناد حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي رافع وقد رواه البخاري بإسناد مسلم إلا إلا أنه جعل بكر بن عبد الله المزني ما بين حميد وأبي رافع فحميد يروي عن أبي رافع مباشرة بغير واسطة هذا انقطاع صحيح فجاء في, في رواية البخاري تحديد ماذا موطن الانقطاع بأنه بين حميد ومن وأبي رافع والواسطة بينهم هو بقر بن عبد الله المزني واضح قال النووي رحمه الله ولا يقدح هذا في أصل المثل يبقى ليست كل علّة قادحة سأقول لا ليست كل علّة قادحة فإحنا نعرف العلّة النوعان في علّة قادحة وعلّة غيره غير قادحة يبقى تأمل هذا لأن هذا الأصل يمكن أن تجريه حتى فين ها؟ في كل مناحي الحياة في كل مناحي للحياة كما لو قال الرجل كلمة لا تخدح في عقيدته غير أن الكلمة ماذا تنكر عليه ابن الرجل قال كلمة تحتمل قدحا في النبوة تحتمل هل هذا يخدح في عقيدته ننكر المقالة ولا ننكر عقيدة من صاحبها لأنها قد تكون سبقه لسان أو زلته لسان ومن ذا الذي لا يزل لسانه من واضح ففرق بين الأمرين فهنا الإسنات في علة وهي علة الانقطاع بين حميد وبرافع لكن ليست قادحة في المثل قال الإمام النووي أزاك الله قرح قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا لا يقدح في أصل المثل فإن المتن سابت على كل حال من رواية أبي هريرة ورواية حذيفة وكذا قال ابن ملق في الإعلام وقد خالف مسلما يعني في روايته موصولا البخاري وابن أبي شيب وأحمد كما أفاد ابن الملقر رحمه الله يبا هذه الفائدة رقم كم معنا الرابعة في درس اليوم محمكم الله هذه الفائدة الرابعة في درس اليوم معنا يا طلبة العلم طيب عن أبي هريرة هذا المبحث الأول في ترجمة الراوي وقد سفقت معنا ترجمة أبي هريرة مرات ومرات ومرات بما يغني عن إعادة هاهنا في ترجمة يحسن الرجوع إليها لما فيها من ماذا؟ من دفاعية عن أبي هريرة دفاعية قوية في دفع التهمة عنه فيما رمي به من مجموع التهم إذ رمي بأنه ماذا ها رمي بأن أبا هريرة أكسر الرواية فأنكر الصحابة عليه رمي بأنه لا يحفظ ليه القرآن رمي بالوضع في الحديث رمي بتهمة ليه أنه كان ناصبيا أموي رضي الله عنه وأرضاه رمي بأن أبا هريرة كان بطينا يتآكل بعلم الحديث ها إذا لم تستحي فاصنع ماذا ما شئت صحيح وإذا جوز الإنسان لنفسه القطح في الصحابة فسوف يذهب بالقطح في الصحابة إلى أزعب عديه مذهب وهكذا الضلال قل من كان في الضلالة فليمد الله الرحمن وإيه كان شيخنا يقول رحمه الله يوفقه في ضلاله يوفق حتى فين؟ في ضلال تكون الحج عليه أعظم فأعظم صحيح وللعوام كلمة قريبة من هذا رائع لك غضب الله على رجل رزقه حراما فإذا اشتد غضبه عليه بارك له في في هذا الحرام صحيح فالمهم فهذه ترجمة أبي هريرة سبقت معنا مرات ومرات بما يغني إن شاء الله تعالى عن, الإيه؟ عن الإعادة هاهن ولكن حسب أن أقول كلمة سريعة لا تفوت أبو هريرة واسمه على راجح هو الرحمن بن صخر الدوسي طبعا وممن أنكروا شخصية أبا هريرة قالوا لأنه قد اختلف في اسم أبي هريرة على سلاسين قولا واسم أبي طبعا هذا الخلاف لاعتبار به لأنه انتهى إلى سلاسة أقوال وليس كل خلاف نعتبر به واضح يجي واحد يقول لك وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث وأنا أخالفه فيه يقول ليس هذا عشك فاضرجي تخالف مين انت أيها الواهي الضائع ما كل خلاف نعتبر به نعتبر به فالثلاثون قولا انتهت إلى ثلاثة أقوال وهذه الأقوال الثلاثة انتهت إلى قول إن إيه؟ راجح خلاصي ما أصبح هناك معنى للخلاف بل من أهل العلم من ينص على أنه لا يجوز حكاية الخلاف متى انتهى الخلاف إلى قول أنه راجح فاسمه على الراجع عبد الرحمن بن سخر والاختلاف في اسمه لا ينكر وجود هذه الشخصية إذ اشتهر بماذا بكل ياته أبو وريرة صحيح ولما هو صحيح طيب فهذا الخلاف لا اعتبار به خاصة وقد انتهى إلى قول الراجح أبو وريرة الله عنه منهم من يقول أن إسلامه متأخر وهذا كلام فيه نظر بل رجح بعض آل العلم الله أن إسلام أبي هريرة تقدم حتى قالوا بأن أبا هريرة أسلم سنة كامل بعد ذزوة بدر إنما مجيئه المدينة هو الذي تأخر إلى عام ماذا؟ خيبر إلى عام خيبر فالله كسرة الرواية بمجيه متأخراً إنما ينكر فضل الله على الحقيقة صحيح؟ لماذا ينكر أن تكسر رواية أبو ريرا مع تأخر إسلامي؟ وابو ريرا قد سمع أخيراً نعم فهذا لا ينكر أن يكون قد سمع أخيراً مع كثرة روايته لاسباب العلم فضل الله يؤتيه من؟ والله ذو الحضل العظيم ثانيا لا يمتنع هذا لأن النبي دعا له دون غيره دعوة مباركة بالحفظ وقال ابسط رذائك أبا هرد له وسالسا لأن أبا هريرة كسرة تلاميزه أكثر الرواية عنه بما أدى إلى حفظ حديثه ومن الناس من يضيع علمه أنه لا يروى عنه مثال مثلا السور والأوزع والليس ضع فقه أولئك الأئمة الثلاثة له لأن تلاميذهم لم يروي عنه بينما حفظ علم الأئمة الثلاثة أو الأربعة له لكسرة التلاميذ الرواي عنه كما ذكرنا اليوم في درس الدورات الصيفية أن رجلا واحدا روى عن أحمد ستين ألف مسألة وهو الإمام المروزي فحفظ لنا بهذه الرواية علم من؟ علم أحمد رحمه الله تعالى أبو راير رضي الله عنه إنما سر كسرة رواية ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم ولذا ما كان يشغله صفق بالأسواق ولا تجارات ولا نحو ذلك واضح ثم هذه الألاف التي رواها أبو رايرا أكثرها فيها من المكرر فلا تنتهي إلى هذا العدد الذي الضخم المهم أن أبو هرير روى قريبا أو فوق خمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أبو هرير إلى سنة كم سبع وقيل إلى سنة تسع على أثر دعوة مباركة دعا ربه بها يقول اللهم إني عوذ بك أن أدرك سنة ستين وسنة ستين هي السنة التي ولي فيها إمرة المسلمين يزيد بن معاوية وكانت تسمى بإمرة ماذا؟ الصبيان مع أن يزيدا كان كبيرا جاوز كم؟ ها جاوز السلاسين إذ ولي الخلافة هو ابن سبع وسلاسين لكن ليس سبيان باعتبار من ولي الخلافة قبله إذ الخلافة آلت إلى من قبله في سن كبيرا ما بين الستين والسبعين فعثمان مثلا ولي الخلافة هو ابن كم سنة نيف على السمانين كان قريبا من السمانين وعلي ولي الخلافة وهو قريب من الستين وأبو بكر كثالك وعمر كثالك لعل عمر هو أصغرهم من من ولي الخلافة في سن أصغر من من من أولئك الأربع المهم فهذا بالنسبة له يسمى إيه يسمى إيه صبيا ونأذكر في مرة يعني كنت ألقي كلمة في بعض الأماكن فجعل رجل كبير في السن لحيته بيضاء ورأسه كأنها ثغامة فقال بارك الله فيك يا غلام فبعض الناس نظر إليه مستغرما غلام ميش والبياد ظهر في لحياته ونعرفه جاوز الأربعين غلام بنسبة له تمام غلام بنسبة له لأنك تكلم رجلا على عتاب السمانين إن لم يقوم قد جاوزها ومن هنا قال موسى أكي أن غلاما بوعس بعدي لما قال في النبي صلى الله عليه وسلم غلام لأن سن نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء يعتبر ماذا فالأنبياء منهم من جاوز المئة وال والعشرين وإلى آخره فيعتبر بالنسبة لهم ماذا غلاما واضح فالمهم أبو راير مات سنة 59 ومن عجب أن بعض الناس تارث يقولون أكثر الرواية وثارة يقولون كتم العلم وهكذا الضلال دائما تائه كالشات العاثرة بين, بين غنمين <تصفيق> نعم لأنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أما الأول فبثسته وأما الثاني لو بثسته لقطع مني هذا الحلقوم فنك تم علم الجواب لا إنما قال لو بثثته هو علمه ولكن لم يعلمه على طريقة ماذا البس والإزاعة لم يعلمه كل الناس إنما خص به طائفة من الناس وهي أحاديث الصلاطين والملوك حتى لا يتأولها الناس على غير على غير وجهها واضح وفعلا من الناس من يتأول أحاديث الصلاطين والملوك على غير وجهها ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص معازاً بالعلم ما لم يخص ماذا غيراً من ما لم يعلم غيراً وقال له أفلاء بشر الناس قال لا والإمام مالك قال لا يكون الرجل إماماً وهو يتكلم بكل, بكل ما يسمع ونأذكر أن شاباً ألقى عند العوام مسألة في زن بعض الصحابة وتوبتهم ففتن العوام فمنهم من كذب الرواية من أصلها؟ لا لا ما في لا كلام ده غير صحيح صحابي ازني ايدن صحابة الرسول ومنهم من ايه قدح في ماذا في جناب الصحابة الصحبة قال طيب بل زيهم زي الناس هم رجال ونحن ايه طبعا هذه الرواية ما ينبغي بل وهذا اخر افحش وروى عليهم رواية حديث البخاري والتي فيها لفظة هذه اللفظة من العرف اليوم تعتبر ماذا من أقبح الكلام والسباب لكنها لم تكن في عرفهم إيه؟ سبابا ولا شثما واضح ولعلي أمثل يعني هنا بعض الكلمات في بلادنا تمام غير بعض الكلمات فين؟ في, في, في في البلاد الأخرى يعني كلمة مثلا العرفية المشهورة زقدي في الخليق هذه لو قلتها هناك يعني ممكن تقوم بسبب أحروب وتجري دماء لكن هنا في بلادنا هي كلمة عرفية ليس فيها أي معنى للسب النبي عليه الصلاة والسلام لما نتق بهذه اللفظة على معنى عنده منا وسانيا على مورد لأن الصحابي جاء يقول له إيه فعلت كذا وكذا فهذا باب حتى وأراد أن يدفع عنه له الحد بالشبهة ما أمكن وطبعا إنما أوتي هؤلاء من قبل عدم فقههم ومن قبل عدم حصافتهم وفتنطهم فتأملوا فهذه طبعا ترجم ساري عامو جزال أبي وارجعوا إلى طبعا إلى الترجمة المفصلة تكفيكم بهذا الباب ولا أستطيع أن أمنع نفسي من عدم الترجمة للصحابة والدفاع عنها ونأتي إلى المبحث الثاني في الفاظ الحديث وبلغيته قوله طرق والطريق في اللغة العربية هي الجادة المسلوكة بالسابله وسمي الطريق لانها محل ترق الاقدام يبقى لا يسمى طريقا الا ان يكون ايه مسلوكا لان سمي طريقا من ترق ماذا الاقدام واضح من ترق الاقدام وغالبا لا يسمى طريقا إلا في باب الهداية والخير وهنا يشكل بقوله تعالى إلا طريقه جهل هذا من باب السخرية بهم كما قال تعالى ولئن مستهم نفحة والنفحة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالخير كما قال تعالى فبشرهم بعذاب والبشارة لا تكون إلا إيه فاستعمل هذا من باب التهكم به كما أنت تستعمل هذا على سبيل التهكم مثلا إنسان قال كلاما تقول إيه دا إيه العقل دا كله يا أبو الفهم يا أبو الإيه الفهم يا أبو العلم فهذا يسمى تهكما فرب العالمين تهكم بهم فقال وإن يستغيسوا يغاسوا تبدأ غوصا فبشرهم بعذاب لبشارة ولئن مستتهم نفحة يدي نفحة العذاب نفحة فهنا أيضا إلا طريق جهنم والطريق اللي هو المسلوك محل لطرخ الأقدام ذلك وإذا في طريق طيب قوله المدينة ويقال مدنة يعني أقام في المكان وسميت مدينة من دانة يعني أطاعة وقولنا المدينة هو الاسم العالم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فحملت هذا الاسم دون غيرها يعني شوف يقال مدينة القاهرة مدينة نيويورك مدينة مش عارف سام فرانسيسكو ولا مدينة باريس لكن لا يقال المدينة بالإطلاق إلا إيه علما على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها المدينة وما دونها ليس بمدينة وأنا أردكم هنا إلى خطبة وقعت تحت عنوان المدينة الفاضلة والمدينة الفاضلة طبعا كانت حلماً يراود الكتاب من قديم فكتب عن المدينة الفاضلة توماس مور وفرانسيس بيكون وكانبينيلا والفارابي كل هؤلاء وضعوا تصوراً للمدينة الفاضلة ولكنها خيال أما المدينة الفاضلة حقيقة فهي مدينة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم زمنة. فكانت المدينة الفاضلة بحق شوف حتى الهواء وانقل حماها إلى القحفة إلى حتى هوائها كان ماذا؟ طيبا لا يحمل مرضا ولا وباء أما أهلها فكانوا على غاية من التآلف والوئام بحيث ليس هناك عصبية ولا قبلية ولا طائفية ربنا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مدينة فاضلة لا مدينة أمن ولم يشهد التاريخ البشر أمنا وأمانا كالذي عاشه الصحابة زمن النبوة في مدينته فقريمة السرق لم تقع في أربعين سنة كاملة إلا قريبا من ست مرات ولا عجب أن ينام الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بلا شرط وبلا حماية حتى الذي جاء يعتدي عليه سقط منه ماذا سيفه وقال له من يمنعك منه المدينة الفاضلة هذه الحقيقة وينبغي هنا أن يحسن تفريقا بين المدينة والقرية فهما مفترقان مجتمعان بمعنى أن المدينة هي القرية عند المفارقة فإذا افترقت ها اتفقت ولكن إذا اجتمعت فالمدينة تفارق القرية أخلاقا لا مدنية وعمران واسمع حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم طبعا هذا من خلق أهل القرى فأبوا أن يضيفوهما أهل القرى بيعزموا الأطر على الأكل على الغداء سيقول لي لا ودي حقيقة أهل القرى بيعزموا كلمة دي صحيحة على فكرة. أص... أنا عشت هذا بنفسي يعني مرة ركبت الخطار حال عودتي من الجيش فتحولت عربة الخطار إلى مائدة إفطار مجمع ورأينا شيئا عجبا أن من الناس من يصعد الخطار يركب الخطار لهذه العلة لا يركبه لعلة السفر إنما يركبه لعلة الطعام ماذا؟ الصائمين فيصعدون ومعهم يعني أواني الطعام الضخمة فعلا أواني الطعام الضخمة صعدون معهم أواني الطعام الضخمة فيطعمون العرب لأكملها ورأيت هذا فعلا في أهل الشرقية يعني فالفرق بينهما أخلاق ولذا لما لم تقرد الضيف قال رب العالمين في مستقبل الآيات وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ما تستحق هذه مسمة قرية لأن أخلاق أهل القرى الضيافة ولذا تسمع الرجل يقول لك أن رجل قروي إشارة إليه إلى ما عنده من أخلاق القرية من الكرم والدجول واحتفاظه إلى احتفاظه بتقاليد وعادات أهل القرى الجميلة أما المدينة فالنظام فيها إنجليزي كل يطعم نفسه ومن لا يستطيع أن يطعم نفسه فليمت هلكة بنظرية ملتس وملتس قال نظرية مفادة إن الفقير يداسب الأقدام وأنه يؤكل أكلا في دولة الغنى والثراء ومن عجب أن الذي قال هذا كان رجل دين <تصفيق> أشبا إذا كان رب البيت بالدفل طب الاختصاضيين هاي ايه إذا كان رجل الدين بيقولهم كده ملتس دعنا من هذا قال وهو جنوب قال فانخنست منه وانخنست لغة هو الاختفاء ولكنه مخصوص للاختفاء بعد الظهور ومنه قوله تعالى من شر الوسواس الخناس لأنه يختفي ويظهر وأفاد الإمام الزركش رحمه الله أنه يروى يعني الحديث فانبجست يعني اندفع يعني انبجست عنه يعني اندفعت ايه عنه ومنه قوله فانبجست منه سنة عشرته وهنا فائدة تفسيرية من عند شيخنا الإمام لماذا كانت العيون سنتي عشر عين لأنهم كانوا سنة عشر قبيلا وهكذا اليهود أبدا في عصبية وفي قسمة طبعا إلا على المسلمين فهم رجل واحد لا فرق بين. عمل ولكود لا فرق بين يهود الأمس ويهود الغد وفي بعض روايات فم بخست وهو النقصان لما اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسته وكذلك فم ب جستو فم بجستو او فن فنت فنت جستو فنت جستو مش فن الضابط هنا ضبطه خطا فنتجستو من النجس لاعتقاده أنه كان ايه نجسا والروايه الخامسه فنتجشت جشتو من النجس نجش يعني الاسراع يبقى هذه خمس روايات اولا خنستو والخنس يعني ايه اختفى بعد ايه بعد ظهور والثانيه انبجستو يعني اندفع سريعا ليغتسل والثالثا بخستو من البخس وهو النقصان والرابعة انتجست يعني من النجاسة والخامسة انتجشت من النجس النجش وهو الاسرع هذه خمس روايات في ضبط هذه قلت ومجموعها انه اسرع فاختفى بعد ظهور مندفعا لاعتقاد نقصه عن مجالسة الرسول بجنابته او بنجاسة بدني عرفت الجمعة بين الخمس يعني اختفى مسرعا مندفعا بعد ظهور اعتقاد نقص نفسه لاعتقاده ماذا بسبب نجاسته معتقدا هذا لجنبته واضح يا طلبة العلم قال فذهبت فاغتسلت والاغتسال لغة هو تعميم الجسد بالماء وعلى هذا المعنى فلا يشترط في الاغتسال ماذا؟ الدلك بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أجنب خذ هذا فأفرغه عليه على نفسك ومن أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل فقوله رد بهذا الحديث وده من أفراد مذهب من؟ حنابلة. فالحنابلة يقولون يجب تجب المضمضة والاستمشاق في الغسل فنقول هذا الحديث يرد وجوب المضمضة والاستمشاق لأنه قال أفرغ عليه على نفسه فلو كانت المضمضة والاستمشاق واجبة في الغسل لأوجبها على الرجل لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت حاجة وللأصل اللغوي أن الغسل هو تعميم الجسد فين بالماء ولا يلزم من وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء أن تجب فيه أن تجب في الغسل لأن رفع الحدث الأكبر يستلزم رفع رفع الأصغر واضح يستلزم رفع الأصغر فهذه أربعة أجوبة على من قال بوجوب ماذا جوابا على من قال بوجوب المضمدة والاستنشاق وهذه الفائدة السابعة وهذا العد له معنى عندي فانتظر ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هرير قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله قوله سبحان الله فيه تنزيه الله عز وجل يعني عن النقائس وهنا السؤال والجواب عندكم ما هو مورد التسبيح هنا لماذا هل هنا مورد تسبيح ها أنا عندهم جواب مسمعنا قل السؤال مرة أخرى لماذا سبح الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما مولد التسبيح لماذا يسبح قل ايه كأنه يقول سبحان الله ينزلي لك انه يقول انما لا تخشى من مقاربه حال كونك جنبا انما الذي يخشى من مقاربه حال كوني الثاني جنوبا هو الله هذا جواب جيد ملزمته الزكر لنتعجب فكان يذكر الله في حال التعجب وذكر الله يشرى في حال التعجب صحيح كما تراه في بعض الأحوال زيما قالت له أم حبيبة شيئا فقال الله أكبر إنها السنن نعم متعجبا أن يخلق الله عز وجل المؤمن نجسا فالله ينزه أن يجعل عبده نجسا والنصارة بتعتقد نجسة بدن الإنسان بدليل أن أول شيء بيعملوا إيه لما بيولد بيعمدوه إيه معنى يعمدوه في الماء بتاعتهم دي إنهم يعتقدين نجسة بدنهم واضح فدي عقيدة كفرية اعتقاد نجاسة بدل المؤمن او اعتقاد نجاسة بدل الانسان فلذا قال له سبحان الله كأنه نزه الله ان يخلق خلقه من ماء نجس وكان نفى من هذا ان المني ليس بنجس على القول الراجح طبعا وقول جميلة يا ابا عمر ما عندك من الجواب نعم نعم يرفع صوتك بقدر ما يرفع عمر صوتك <تصفيق> لا بعيد هذا قلت قوله سبحان الله وهو ذكر مشروع حالة تعجب من تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يخلق عباده من ماء نجس أو أن تنجس أبدانهم وهذا يفهم منه طهارة المني ليس موجبا لنجاسة المؤمن به كونه طاهرا وهذا أرجح الأقوال وهذا القول الراجح لانعدام الدليل على النجاس وأن الأصل في الأشياء الطهارة وأن رب العالمين قال ولقد كرمنا بني آده فإنه مما يتنافى مع التكريم أن يخلق خلقه من مائمه نجس ورابعا لما كان يرى من أسر المني في سوب الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان نجسا لتكلف ماذا إزالته كما في الحيض أمرها بحته وقرصه وغسله ما كده خامسا ولما خلق الله تعالى من هذا المأخيرة خلقه من أنبياء ورسله وهذا مما ينفي كونه نجسا وكون السيدة عيشة كانت تفرقه أو تغسله وهذا لا يدل على النجاسة لأن حكاية الفعل لا تدل على الإلزام والوجوب تفهمون ما لأرى في أعينكم أنكم لا تفهمون انظروا في أوراقكم أقول إنهما استدلوا على النجسة بن السيدة عشاء كانت تفرقه أو تغسله لكن هذا ليس عن أمر متى يكون الشيء نجس نجسا إذا أمر به كما قال يغسل من ماء أو من بولي القارية ينضح من بولي هذا أمر بالغسل يبدل على أن بولي القارية نجس صحيح أو كما قال اغسلوا بكذا أو كذا لكن هنا ما فيش أمر وحكاية الفعل لا تفيد ليه الوجوب والإلزام بقال واضح خاصة أنه كان يبقى له أسر في السوق وقوله مهين لا يعني مستقزرا يعني من أدلة الأحناف على النجاسة أن الله تعالى قال من مائنه مهين. قالوا يبقى مستقزر والمستقزر هو للنجس تفهمون قلت والمهين لغة هو الذي لا يسيل لأنه ماء غليظ للقوام فلا يسيل سيلان غيره من الماء واضح فلذا سمي ماء مهين يعني لا يسيل كما أفاده العلام ابن عسيمين رحمه الله قوله إن المؤمن صلى الله عليه وسلم قوله إن المؤمن فيه معنى حسن وهو جواز قول الرجل عن نفسه أو عن غيره مؤمن من غير استثناء ودي مسألة لك لبين من مين, مين الشافعية والأحناف واللي بسببها حصلت مشاكل لم تنتهي وسيأتيكم بحث مهم جدا من أبحاث هذا الحديث وهو بحث الاستثناء في الإيمان هل يجوز الاستثناء ولا لا يجوز الاستثناء وهل الخلاف سوري بين الأحناف والشافعية ولا الخلاف ليس سوريا خاصة لبعض الناس نسب أبا حنيفة إلى ماذا إلى الإرجاء واضح ولكن نسبوا إلى نوع من الإرجاء وسمى بإرجاء من الفقهاء واضح قوله لا ينجس وأصل النجاسة لغة هي العين المستخزر شرعا لا طبعا طيب نأتي إلى مسائل هذا الحديث قلت المسائل مبحث المسائل المسألة الأولى فيه طهارة بدن المؤمن وأنه لا ينجس مما لا تمتنع مخالطته الأشياء أو مباشرة الأشياء وكذا ما تولد منه يعني من عرق أو نحو وهذا يرد قول من قال بكراهة أغز الرجل بكراهة أغز الرجل شيئا من شعره أو بدنه حال الجنابة لما تكون حاملة للنجاسة فتعود إليه يوم القيامة نجسة فعلا من آل العلم من كرها أن يأخذ الجنب من شعر وبدن قالوا أنه حيأخذ فينفك عنه ويكون إيه ناجساً. فإذا عاد إليه يوم القيامة عادة إيه إيه رأيكم في هذا الكلام من يجيبنا على هؤلاء الناس ولكن يحسن لو كان الجواب من سلاسة وجوه مالبطول فهمين ليه قول قبل من فضها سير وروع بيجنان هذا أول دليل المؤمن لا ينجس يبقى هذا يصدق على أبعاضه فهم بنوا المسألة لا اعتقاد نجاسة الشعر والظفر فنقولهم لا المؤمن لا ينجس يبقى إيه هذا يصدق على أبعاضه كذلك اثنين قول محمد إيه عدم الدليل على عدم جوازه أغز المسلم من شعر وبدن حال النجاسة حال الجناب استغفر الله فهنا الالزام ما لهش دليل من قال ان المؤمن لا ياخذ شعرا ولا, ولا زفرا حاجه ثلاثه قول يا ابن يعني هذا جواب يعني فيه معنى وهو لو سلمنا ان هو نجس لا يلزم من هذا نجست كل اعضائي زي الخنزير هو لحمه نجس من غير أن يكون شعره نجسا لكن المثال هذا صعب جدا هذا مالك وقياس هذا قياس يعني صعب قياس مستغلق هذا قولي يا دارما ارفع صوتك المسكوت عنه ايه ها ومن قال إن الأشياء دي أصلا هترجع له هو الحديث قال حفاة عراثا إيه غرلة ما أنشي أن شعره هيرقع له تاني يبقى لو كل واحد بارقع له شعره اللي حلقه في عمره كله هيغطيه الشعر يوم الإيه يوم الخيامة صح ولا لا فالكلام مبني على فرضية هذه الفرضية ما عليها دليل هو الذي يرد له يوم القيامة شيء واحد فقط وهي ماذا جلدة الختان بنص الحديث لكن ما فيش ان الأظافر ترد ولابد من مفارقة الأظافر لجلدة الختان لأن جلدة الختان يصدق عليه أنها إيه؟ جزء من البدن لكن منه من آهل العلم من قال الشعر إيه؟ يعد منفصلا وذلك من يتكلمه في مسألة دية الشعر ودية الأظافر ومن آهل العلم من قال ما عليها جدية دي عليها حكومة مفهوم المسألة؟ يعني قالوا مثلا لو واحد قطع صباح واحد هنا فيه دية عشر من القبل لان الصباح جزء من البدل لكن لو واحد كسر لواحد ضفره او امرأة قصت لامرأة شعرها غيرتها منها هل هنا فيه دية من اقل العلمة قال ما فيش دية فيه ليه لانه بيعتبروا الشعر منفصل من البدل والزفر منفصل من البدل فما حكم الايه البدن عشان تقيسه على الايه؟ على جلدة الختام قلت والجواب أولا حديث الباب رد حديث الباب يرد رد لهذه الدعوة لأن المؤمن طاهر وسانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والحديث فيه ضعف لكن قريب حديث عسيم حديث عسيم قال انخي عنك الشعر الكفر ثم اختتن وفي روايه ثم اغتسل فهنا ينخي الشعر حال كفره وجنبه ثالثا ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الامتصاط وهي أولى بهذا يعني من الجنوب رابعا وهذا مبني على فرضية أن أبعاد, أن أبعاد المسلم من شعر وظفر تعود إليه يوم الخيامة وهذا فيه كلام أو ما عليه دليل خامسا أنه ينعدم الدليل على كراهة قص القنوب شعره يبقى هذا أول إيه أول دليل أول مسألة معنا وهي نجاسة بدن ماذا قلت فرع وعليه لذان وليه فين الدكتور أحمد راح عشان يظهر نحن مش هنجلس طويلا بعد العشاء اليوم لأسباب تتعلق بيه كثافه المجهود هذه الايام لا عارفه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 إلهنا إن يغرا أشهد أن محمدا الله أشهد أن محمد حنيا <تصفيق> لو إبا مسألتنا الأولى وهي نجاسته أطهارة بدن المسلم وما يتولد عنه من عرق أو طهارة أبعاضه كشعر أو ظفر أو نحو ذلك واضح فرع قوله إن المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر نجس أو نجس وهذا صريح قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس وقوله إنما في اللغة تفيد ماذا حصر والقصر مما بنى عليه المالكية القول بكراهة مكاح الكتابية إما لكونها من جهة نجسة وقد قال ابن حزم بنجاسة بدني أو من جهة أن مخالطتها مخالطتها أدعى إلى النجاسة بشربها الخمر وأكلها الخنزير يبا إذن المالكية قالوا يكره نكاح الكتابية إما لقول إنما المشركون نجس والمؤمن مأمور بأن يتجنب ماذا النجاس خاصة وقد قال ابن حزم بأن المشرك نجاسته ماذا مدية عينية او لانها نكاح موجب للمخالطه والمخالطه هنا تكون للمراه لا ينفك حالها عن اكل خنزير وشرب خمور واضح وجاب واجاب عن الايه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بأن النكاحها جائز عند الضرورة أو الحاجة والكراهة, والكراهة ترتفع بماذا؟ بالحاجة ولا محرم مع ضرورة يبا هذا المسأل الثاني وهي كراهة نكاح الكتابية وهذا من أفراد مذهب الإمام من مالك بن أنص رضيه ورحمه الله واستدلوا عليه بالحديث هذا إنما إن المؤمن لا ينجس فقالوا يبقى الكافر نجس ولا ويجب عن المسلم أن يتجنب النجاس خاصة وأن مخالطة تلك المرأة لا ينفك عن ماذا عن مقاربتي الخمر والخنزير وهي لا ينفق حالها عن هذين الأمرين وأجابوا عن الآية بأن الآية في تجويز نكاحها حال الحاجة أو, أو الضرور واضح وهنا قبل أن نتكلم عن المالكية والجواب عن أدلتهم لابد أن أشير إلى شيء إن نكاح الكتابية مشروط وأول شرط هو أن تكون محصنة لعموم تحريم الشارع نكاح ماذا؟ نكاح الزانية من قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقد نزلت الآية لما أراد صحابي أن يتزوج امرأة تسمى ماذا؟ عناقا في الجاهلية وهذه المرأة كانت داعرة فعليه إذا الآية هنا عموم لفظها يشمل كل ماذا زانيا فالذي يحدث اليوم الشاب يروحي عرب في بلاد أوروبا ويأتي بوحدة كده متأبطة ويقول لك ايه مش ربنا قال الكتابية حلال ما رب العالمين ما يقصد هذه التي لم تعرف العفة يوما فين خاصة وعلاك البلاد ينزلون إلى الزنا على, على أنه حرية ومدنية واضح إنما يقصد العفيفة هذه التي يجوزني كأحوال قوله والمحصنات ثانيا وعندي أنه لا يستغني بها عن المؤمنة لأن الآية ذكرت للمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين هي. طب لماذا ذكر المؤمنة هنا مع أنه نص على جواز نكاح المؤمنة في غيره آية كآية البقرة صحيح؟ ما كده؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم لكن نص هنا على المؤمنة مع الكتابية تفهم منه أنه لا يستغنب الكتابية عن من؟ عن المؤمنة لعموم قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأمة المؤمنة خرماء زادين أفضل أفضل فعليه لا يستغني بها وكأني بهذا أنادي على ما يحصل اليوم وما فشى في الشباب أنه يطلب جميلة ولو كانت متبرقة أقول لك إيه تتوب إلى الله وأنا حتوبها هذا حصل وأذكر أن شابا جاءني يقول خطبت امرأة قلت أمنتقبة هي قال لا أمختمرة هي قال لا قلت يعني أدرقني قبل أن أقول أعارية هي ليه طيب الحجة عندها وأنا أريد امرأة تعفني ومش عارف لازل تبقى جميلة وهتوبها فالتذهب هي تتوبه عن الصراط المستقيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاصفر به الدين إياك والجري وراء الجمال وأنا أدلك على حقيقة الجمال حقيقة الجمال لست فيما ترى أو فنما فيما تري هل عندك فرق؟ ها؟ أنت قد ترى ولكن ترى بعين ماذا الشيطان فتراها جميلة وليست كذلك زينا شوف زينا لا تكون لشين قبيح في أصله إنما تري إذا أردتها بالإيمان أراكها الله ماذا جميلة في عينيه مش ودل حصل في غزوة بدل وإذ يريكمهم الله في أعينكمه قليلاً ثم قال ولو أراكهم كثيرا يبا إذن أنت ترى ولا تري هذا أولا ثانيا المساحيق ما تخلي تسوي بين الجميع هذه الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الجميع يستوي في مآل الأمر فإن عندها التي عندها وأخشى أن يصدق ما قال الشيخ الشعروي عفى الله عنه عن الأمر بجملته أنه إلت إيمان <تصفيق> وكان له كلمة في هذا طيبة يعني قالها للأدب وللحياء لما لقيه عميد المعهد الأزهري قال ما أخرك عن, عن الدراسة يا ولد قال انا متزوج وآتي صباحا ولا أستطيع أن آتي ليلا فقال طب الزواج طيب ولا حلو ولا كذا طبعا خاف أن يقول الزواج حلو يتهم بماذا بأنه قليل الحياء فقال له الله يا مولانا إلت إيمام <تصفيق> رحمه الله تعالى فنعود لمسألتنا إذن هذا قول الملكية إليك الجواب عن قول الملكية وإنما نجاسة المشرق هي نجاسة اعتقاد لا نجاسة بدل بدليل مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المشركين ومخالطة المشركين ثانيا أن الآية عامة مطلقة ليس فيها تقييد الحكم بالحاجة أو بالضرورة سالسا وكونها تشرب الخمر أو تأكل الخنزير فليس هذا مانعا من مخالطتها وهذا ليس بلازم ورابعا والصحابة رضي الله عنهم قد نكحوا الكتابيات من غير اعتبار لكراهة عندهم خامسا والكراهة حكم شرعي تفتقر إلى نص ظاهر الدلالة يعني في المنع ولا يوجد المثل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيه طهارة بدل المؤمن وأبعاضه أو أجزائه وهذه حجة لمن لم يمنع الجنوب من ماذا؟ من مس المصحف إذ ليس هناك موجباً لمنعه يعني لمس ماذا؟ المصحف كونه طاهر بل قال للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك فلم يمنعها من مباشرة الأشياء وأصرح من هذا دليلا ما رسل النبي صلى الله عليه وسلم به أئمة الكفر من رسائل القرآن الكريم فإذا جاز للمشرك أن يمسى الكتاب المشتمل على آيات القرآن فأولى ثم أولى ألا يمنع مسلم من ماذا من مسي القرآن خامسا ولا يوجد دليل أو ينعدم الدليل على المن والأصل الجواز والبراء الأصلي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب القراءة في المصاحف من قوله من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف وكذا قوله قراء القرآن فنص على قراءته وارحمك الله واستحباب قراءته من المصاحف ولم يأتي بينهما دليل على منع ماذا الجنب قلت وهذه المسألة من أفراد مذهب ماذا الظاهرية إلا أن الجمهور قد منعوا الجنب من مسي القرآن بل ومنهم من جمع المحدث أصلا لما يأتي من أدلة؟ محلها إن شاء الله تعالى عقيباً له الصلاة ولكن لا يطول المجلس كما قلت بعد الصلاة طويلا لأسباب تتعلق بالجهاد فأكتفي بهذا القدر قبل الصلاة لنجلس بعد الصلاة في إتمام درسنا هذا وحصتنا هذه بإذن الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه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 يرب الى العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقريم ثم رددناه أسفل سافرين إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَرٌ وَالْمُونِ فَلَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمٍ حَاكِمٍ سمع الله لمن حيده الله أكبر أو من هذه الآية على الملع من وجه الأول إن الآية خارج محل النزاع لأن الآية في الكتاب الذي في السماء ليس الذي في أيدي الناس على الأرض بدلالة سياقتها في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهار ثانيا تأويل الحبر ابن عباس لهذه لا يعلى أنها الكتاب الذي في السماء للذيذ الأرض ثالثا قوله لا يمسه هذا خبر وليس طلبا وهذا مما يضعف الدلالة أو الاستدلال لأن لا هنا ليست لا الناهية إنما لا هنا إنما هي لا النافية ولن فيها خبرية ولن هي طلبية فالآية ليس فيها طلب إنما هي إخبار رابعا قول للمطهرون يعني الملائكة لأنهم مطهرون هذا اسم مفعول ولو أراد الانبشر أو بني الإنسان أو المسلمين لقال إلا المتطهرون وهو اسم الفاعل الذي يكسر ما قبل آخره لأن في طلب كما قال في آية الحيض إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لجاء بتاء الطلب ولكان الاسم هاهنا للفاعل وليس مفعول لأن اسم المفعول طهر هنا قبلة خلقة أما اسم الفاعل فالطهر هنا فعل نفس فهذه خمسة وجوه لرد دلالة هذه الآية مما تبين أنها خارج محن نزع أما الدليل الثاني عندهم فحديث عمر بن حزم الشهير لا يمس القرآن إلا طاهر وجوابه أن الحديث لا يخلو من ضعف هذا أول جواب ثانياً إنما الحديث في بعثة معاز إلى يمن ويعني بقوله طاهر إلا مسلم ثالثاً أن لفظة الطاهر كما قال الصنعاني لفظة مشتركة تحتمل حدث أكبر تحتمل حدث أصغر لأن المسلم طاهر لا ينجس والجليل إذا تطرق إليه باحتمال بطل به الاستقلال قلت رابعا وحمله على هذا المعنى لا يمسي القرآن إلى مسلم بقرينة نهيه السابق بقرينة نهيه السابق عن السفر بالمصحف إلى بلاد ليه الشرك مخافه ان يقع في ايديه الوجه الخامس هو معارضه هذا الدليل لما هو اقوى منه دلاله على الجواز لان الدليل عشان يسلم بد ان يسلم من من المعارض فاذا وجد دليل معارض له اما تكافات الحجتان فعدنا الى الاصل وهو الجواز وإما غلب دليل إيه؟ دليل وأدلة الجواز هنا غلبت أدلة عدم إيه؟ الجواز يبا هذا الإيه؟ الدليل الثاني الدليل الثالث لهم حديث عليك كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ومثل عن عبد الله بن عمر لا تقرأ الحائد ولا الجنب قلت وهما ضعيفان لا تقوم بهما حج ثانيا لو صح لحمل على الكراهة التنزيهية للتحريم بأدلة الجواز التي سبقت فأنت هذا أم لا؟ لو سلمنا نصح الدليل هنحمل هذا النهي على الكراهة لأن عندنا أدلة معارضة على الجواز فلما اكتمعت أدلة مبيحة وأدلة إيه غير مبيحة نزلنا بالحكم إلى ردبة كراهة تنزيهية واضح؟ الدليل الرابع عندهم وهو أن الجنابة من المجانبة يعني منجبة العبادات فمتى منعت الصلاة منع مس المصحف أو قراءة القرآن لأن الصلاة قراءة قراءة قرآن فيمتغي الحكم منين؟ قالوا أنت تمنع الجنوب يبقى تمنعهم من قراءة القرآن طالما منعتهم منين؟ من الصلاة لأن الصلاة تعريفها هيه إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن كما جاء في حديث معاوية ابن أب الحكم السلم واضح قلت ولا يلزم من منعي الصلاة أن يمنع ما دونها يعني من قراءة القرآن ومصر المصحف إذ لا تلازم ثانيا وليس منعه الصلاة أنه نجس البدن وإنما منع الصلاة حكم إيه؟ تعبدي محر فلا يقاس عليه ثالثا إن الصلاة عبادة مخصوصة لنتعريف الصلاة إيه؟ التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم والمخصوص لا قياس عليه في الشريعة رابعا ولا يلزم من منع الحكم تركيبا أن يمنع أفرادا إيه القاعدة دي قاعدة اسمها قاعدة التركيب ممكن الشيء يمنع مركبا ولكن لا يمنع أفرادا صحيح يمكنني أن أستقبل واحدا منكم تل والآخر في بيتي أكرمه ان شاء الله لكن إذا جئتم جماعة فلا تطمعوا كثيرا فإني مشغول فالحكم سبت للأفراد أن تأتي أنت اليوم تجلس عشر داوة ويمشي أخوك يأتي بعد غد عشر داوة ويمشي أنت تأتي الصباح ويأتي المساء لبأس عندي لكن أن تأتوا جماعة لتجلسوا ونجلس بقى في محفل وجلسة لا تطمعوا في هذا فإني مشغول ما عندي وقت وليس بيتي إلا للنوم والراحة فقط فالحكم سبت للأفراد ما لم يثبت لليه للجماعة أو للتركيب صحيح كالغناء إن صح ما يقولون أن الغناء شعر مباح نعم لا بأس واستماع الشعر لا بأس لكن تركيب الشعر مع الموسيقى مع المطربة والمطربة مع الجلوس للاستماع صار الحكم مركبني حرام صحيح يكره صوم عاشر أو تاسع استغفر الله عاشر يكره لموافقة اليهود فجمع معه ماذا تاسع فارتفعت الكراهة يكره أن تسلم على الرجل إشارته لكن لو قلت السلام عليكم وأشرت ركبت لا بأس بالتركيب لكن لما تسلم كما يفعل بعض الناس هذا من فعل أهل الكتاب واضح إذا إذا لابد أن نفرق بين الحكم المركب وأحكام أفراد المركب فلو قلنا لهم أن الصلاة تمنع حال الجنابة ذكرا وقراءة قرآن تسبيحا وركوعا وسجودا لا يلزم من هذا أن ينزل الحكم على أفراد هذا المركب وهذه قاعدة الترقيم إذا نحن الآن أجبنا على أدلة الجمهور واستبان لنا أن الجنوب يقرأ القرآن بلا مانع ولا نكير شرعي وكذا من بس ماذا المصحف طيب يا طلبة العلم أراني في كفاية هذا اليوم فقد بلغ الجهد مني مبلغا وعندي سلاسة أسباب مانعة لكن هو بس بعض إخواني أرسل سؤالا مهما ورجاني أن أجيبه على هذا السؤال فلا أمنعه يقول طلقت بنت خالتي بعد شهر من الزواج بسبب المشاكل التي استمرت طول الشهر وبعد تطليق لها قالت أمي إن خالتي أرضعتني كثيرا فأرسلت إلى خالتي بعد موت أمي وأجبتني خالتي بأنها لم ترضعني هنا المسألة مشكلة زعم الأم لكن يشك أن قول الخالة مقدم على قول الأم لأنها هي المباشرة للشيء فإذا حلفت بالله أنها لم ترضع ردها والخير في ردها أما كون المشكلات استمرت شهرا فأي بيت هذا بلا مشكلات خاصة ودائما الحياة الزوجية في سنتها الأولى لا تخلو من إيه من كسرة المشكلات بسبب اختلاف الطباع وعدم التآلف فماذا يفعل إذن من له الآن يعني أكثر من عشر سنين زوجا فالصبر يتعين في هذا الباب رجل يريد أن يتزوج امرأة من دار الأيتام ليس لا أب أو أم كيف يتم العقل بولاية مدير دار الأيتام لأنه يعتبر وليا عليها يقول هل ثبت أن بعض الصحابة تزوج كتابية هذا أشهر كما يقال النار على, عمل على علم وعمر قد منع الصحابة من هذا لا أنت ما ظلمت المرأة فيما قلت يا رجل واضح وهذا هو الأصل في الزواج أن الزوج هو الذي يعد بيت الزوجية ويؤسسه هو الذي يبزل المهن وليس على أبيها شيء وتنفق مساعتك كما أمر الله زوجة تركت منزل زوجية وهجرت المنزل منذ ما يقرب من خمس عشر يوما وذهبت إلى رجل قابع في مكان المال لمدة تلاتين سنة يقولون هذا ويقولون من آل البيت فقال ليس ترجع بقوة الله ذهبت إلى رجل قابع في مكان أنت الذي ذهبت يعني وأخر صديق فتح القرآن مش عارف إيه أنها لن ترجع إليك أبدا كل هذا من البدع لا الأول ولا الثاني تعطيه أذنك إنما إذهب فردها ولو بوساطة بعض الأفاضل من أهل الديانة والشرف وإياك والأول والثاني ثم فعل ماذا أشبه إلى العرافة والحديث من زهب إلى عراف أو كاهن فصدقه لا تقبل له صلاة أربعين يوم في رواية ولا وفي رواية الأخرى قال فقد كفر بما أنزل على محمد أبو ريرا لم يقتموا العلم بفثته يعني علمه بعض النزون بعض يعني أرجو تجنب هذا والحمل موت ووجود زوجة أخيك المتبرقة معكم في البيت ينبغي تجنب التعامل معها لأن هذا يفتح باب فتنة فيعني الأولى أن تصل أمك وأباك بعيدا عن هذه الزوجة ولو اعتزلت في مكان كما تقول لوحدك فذلك أفضل مع حق أبيك أمك من البر تجنبا للفتنة بارك الله فيه أنا في قرية كل المساقد تغلق بعد صلاة الفجر مباشرة فهل من رخصة أن أجلس قلسة الضحى في البيت افعل وربك يكتب لك الأجر والله لا أعلم بنكا إسلاميا تطمئن النفس إليه ولست بالرجل الذي يعني ينصحك في هذا الباب لأنه لا علم لي لا علم لي بوجود ما يمكن وصف بأنه بنك إسلامي خالص ورب العالمين قال إلا من شهد بالحق وهم, وهم يعلمون فضلا عن كونه لست رجلا ماليا فأنا رجل ملة لا رجل درهم ولا دينار حتى أعلم بالإسلام أو هذا الإسلام استخبال القبلة على الراجح واجب وليس شرطا ولا ركناء لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا إلى غير القبلة فلم يلزمهم بالإعادة فلو كانت شرطا أو ركنا لألزمهم لا بماذا بالإعادة عباد الله يكفيكم هذا القدر لنلتقي على خير غدا بمسجد القبيلة بعد العصر مع الدورة الصيفية العلمية مع أول أبواب كتاب التسهيل وبعد المغرب بمسجد عباد الرحمن القريب أيضا من هنا في شرح المنظومة الرحبية في المواريث ونحن غدا مع آخر الأحديث المصادر المواريث من السنة وهو حديث إن معاشر الأنبياء لا نورس ولا نورس ما تركناه صدقة فإن شاء الله تعالى تقي على خير ودم بإذن الله تعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حظا